270A Vemâ enfeqtum min nefeqtin eû nezertum min nezrin feinnallâha ya'lemuh ve mâ enfeqtum min nefeqtin eû min نذر فإن الله يعلمه وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما أنفقتم نفقتم من نفقة أو نذرتم مِن نذر فإن الله يعلم وما نفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما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 من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما وَمَا نفقت من نفقت أَوْ نذرت من نذر فإن الله يعلم وما نفقت من نفقت أو نذرت من نذر فإن الله يعلم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما Nefqu tımın nefqu tın, ön nızırtımın Allah yâlem. Öm nefqu tımın nefqu tın, Allah yâlem. 270 B وَمالِ الظَّالِ من مِنْ أَصار وَمالِ الظَّالِ مِنْ أَصار وَمِ الظَّالِ مِينَ مِن أَصار وَمِ الظَّالِ مِينَ مِن أَصار وَمالِ الظَّالِ من أنصار أَصار وَمِ الظَّالِ مِينَ مِن أَصار مِنْ أَصار وَمِ الظَّالِ مِنْ أَصار مِنْ وَم لِ من أنصار مِن أَصار مِنْ أَصار وَمِ الظَّالِ مِنْ أَصار وَمِ الظَّالِ مِنْ مِنْ وَمَا لِلْظَّالِمِينَ مِنْ 270 AB. b وَمَا أَنْفَقَتُمْ مِنْ نَفَقَتٍ اَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُهُ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 Ev nezrin, 271 A إِن تُبْدِ الصَّدَقَاتِ فَنِعْمَ إن تبدو الصدقات فنعمه، إن تبدو الصدقات فنعمه، إن تبدو الصدقات فنعمه، إن تبدو الصدقات فنعمه إن إن تبدوا الصدقات فنعم إن تبدوا الصدقات فنعم إن تبدوا الصدقات فنعم إن الصدقات إن تبدو الصدقات فنعمه، إن تبدو إن تُبدُ الصدقات فنعم ما هي إن تُبدُ الصدقات فنعم ما هي إن تُبدُ الصدقات فنعم ما 271 ب وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُهَا الْفُقَرَاءَ خَيْرٌ لكم وَإِن وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُهَا الْفُقَرَاءَ خَيْرٌ لكم. وَإِنْ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن 271 271C ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير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 وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرٌ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرٌ 271 A-B-C اِنْ فنعمه الصَّدَقَاتِ وَإِن تُخفُوها وَتُؤْتُوها الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا وَإِن تُخفُوها وَتُؤْتُوها الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا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 وَاِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ 270-271 نفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار إن تبدو الصدقات فنعمه وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيَّأَتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِن نفقت او نذرت من نذر فان الله يعلم وما للظالمين من انصار ان تبد الصدقات فنعمه هي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 من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعمناه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 نفقت من نفقة أو نذر من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أصار إن تبدو الصدقات فنعمه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير وما أنفقتم من نفقة او نذرت من نذر فان الله يعلمه وما للظالمين من انصار ان تبد الصدقات فنعمه هي وَإِن تُخفُهَا وَتُؤْتُ بِمَا 272A ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ليس عليك هداهم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ليس عليك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 ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء 272 B وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِئن فُسِكُمْ وَم تُ خَيْرٍ فَلِأَن وَمَا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِئن وَمَا تُ فِقُ خَيْرٍ فَلِئن وَمَا تُنْفِقُوا من خَيْرٍ فلأنفسكم وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فلأنفسكم وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيرٍ فَلِئأَ وَمَا تُ فِقٍُ خَيْرٍ فَلِئن فُسِكُمْ وَم تُ خَيْرٍ وَمَا تُنْفِقُوا 272C وما, وَمَا تُنْفِقُونَ إلا Tunfiquon illa betqaa a wajih Allah. Vama tunfiquon illa betqaa a wajih Allah. Vama tunfiquon Tunfikon ılla betiqa, a wajih Allah. Vama tunfikon ılla betiqa, a wajih Allah. Vama tunfikon يُنْفِقُونَ إِلَّا بَتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا بَتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ 272 D وماتوفقوا من خير يوفق إليكم وأنتم لا تظلمون. وما توفقوا من خير يوفق إليكم وأنتم لا تظلمون. وماتوفقوا من خير يوفق إليكم وأنتم لا تظلمون. وماتوفقوا من خير يوفق إليكم وأنتم لا تظلمون.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 وَمَا تُنْفِقُوا 272 A B, C, D 119. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء 110. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم 111. وما تنفقون إلا بتضاء وجه الله وما انفقوا من خير يوفى اليكم وانتم لا تظلمون ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلانفسكم وما تنفقون إلا بتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء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 ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا بتضاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم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 وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِئَنْفُسِكُمْ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 114. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء 115. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم 116. وما تنفقون إلا بتضاء وجه الله وما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 وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا بَتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ لَا تُظْلَمُونَ 273a للفقراء الذين أُحصِروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل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 لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا في سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا في الأرض يَحْسَبُهُمُ الجاهل. للفقرة الذين في لا في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 273 B Yahsabuhumul cahilu aghniyan amint ta'affu fi ta'rifihim bisimaahum la yasalunannas ilhafa Yahsabuhumul cahilu aghniyan amint ta'affu fi ta'rifihim بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم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 يحسبهم الجاهل أغنياء من التعف في تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافة. لا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 يحسبهم الجاهل اغنياء من التعف في تعرفهم بسمائهم 273 C وما توفقوا الله به علي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 وما توفق من خير فإن الله به عليم وما توفق من خير فإن الله به عليم وما توفق من خير فإن الله به عليم üjetmiş uç a begen. Lill Fıqrāl Fi Sabīlillāh, La Yestatīyūn Darbān Fi Al Arḍ, Yapsabuhumul Jāhil, Yapsabuhumul Fi بِئْسَ مَا هُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ للفقرة الذين يحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل يحسبهم الجاهل أغنياء من التعف في تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وماتوفق من خير فإن الله به عليم للفقراء الذين أحصر في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل يحسبهم الجاهل أغنياء 17. فأمن فِي تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم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 أمن التعف في تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافة وما توفق من خير فإن الله به علي.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 أمن التعف في تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافة وما توفق من خير فإن الله به علي.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 Yapsabuhum el-Jahilu ayni aminet tafu fi tarefuhu bi simahum la yasalun anas al-hafah. 274 A الذين يُنفِقون أموالهم بالليل والنهار سِرَّ وعَلَانِيَّةٍ فَلَهُمْ أَجَرُهُمْ الَّذِينَ يُنفِقونَ أموالهم بالليل والنهار سِرَّ وعَلَانِيَّةٍ فَلَهُمْ أَجَرُهُمْ الذيينَ يُ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بالليل و النهار سِرَّ و علانية فَلَهُمْ أَجَرُهُمْ الَّذِينَ يُفِقُونَ أموالهُم بالليل و النهار سِرَّ و علانية فَلَهُمْ أَجَرُهُمْ الَّذِينَ يُفِقُونَ أموالهُم بالليل 118. وعلى نية فلهم أجرهم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلى نية فلهم أجرهم الذين ينفقون أموالهم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ رِزْقًا عَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ رِزْقًا عَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ 274 b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 فَلَهُمْ أَجَرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ 274 A.B. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ بِالْلَيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجَرُهُمْ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 ve lahum ejruhum <gülüyor> inde rabbihim, wala khawfun alayhim, wala hum 275a. El-lezine ya'kulun el-riba la ya'qumun illa kema ya'qumul lezi yetekhabbatuhu şeytanu al الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان لا إلا الذي الشيطان من المس.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 الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا الذي الشيطان يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان لا إلا الذي الشيطان من المس.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 45. sayfanın tamamı ve 275a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 ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما توفقون من خير فلأنفسكم وما توفقون إلا بتغاض وجه الله وما توفقون من خير يوّف إليكم يوّف إليكم وأنتم لا تظلمون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 الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعالانية فلهم أجرهم فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعم هي وإن تخفوها وتؤتوها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 أَوَجَّهِ اللَّهَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ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 الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعالانية فلهم اجرهم فَلَهُمْ اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الأنصار وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعمه هي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 أَوَجِّهِ ٱللَّهَ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِن خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ